جزاءهم عند ربهم جنة عدل تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه